سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تكع المكذبين واتوا لو تدهن فيدهنون ولا تكع كل هلاف مهين هماس مشاء بنميم منع للخير معتب أثين رتل بعد ذلك سنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموه على التركوم إنا بلغناهم كما بلغنا أصحاب الجنة إذ أغسروا ليصلمنها مسبحين ولا يستثمون فطاف عليها طائف من ربك وهن فأصبحت كالصليم فتنادوا مخبحين أن على حركم من كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليهم مسكين وغدوا على حرهم طالين فلما رأوها قالوا إنا لطافون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعثهم على بعث يتلاوون قالوا يا ويلنا إنا كنا طالين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها إنا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 إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغه إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك دعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين لوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون طاشعة أبطارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدردهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيبي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسطلون أم عندهم الغير فهم يكتبون واصفر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الكوت إذ نادى وهو مقدوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنجد بالعراء وهو مذنوم فاجتراه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين